كذلك الشرب كذلك الضحك يضحك وهو يطوف فلو فرض ان حدثت حادثه وهو وضحك يبطل طوافه ولا ما يبطل لكن لو فعل هذا في الصلاه تبطل صلاته اين كذلك ايضا لا يشاطر لا يشترطوا التكبير في اوله ولا التسليم في اخره ولا, لا. طيب ولا قراءة الفاتحة ولا يشترط يشترط قراءة الفاتحة ولا يشترط أيضا قراءة الفاتحة في الطوارق وكذلك لا يجب فيه استقلال القبلة بل يجب أن تكون القبلة عن يسار الإنسان وأشياء كثيرة تخالف الصلاة وكذلك الحركة نعم كيف ستجد؟ أخدعنا مدى أفعال الصلاة تختلف بالضرورة المهم أنه يخالف الصلاة في احكام كثيرة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء يجيء محكما يجيء محكما لا, لا يمكن أن ينتقض فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه الحمد الله ووجدنا هذه الاستثناءات ألمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث أن يكون المعنى متخلخلا لا يمكن أن يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا في المصطلح وغيرها أيضا أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الإثنات فنصحح الحديث من أجله شوف الحديث ومعناه أهل يطابق على الأد... دل الشرعية العامة وهل يمكن أن يسلطر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يمكن ولكن يبقى النظر هل الأفضل أن لا يطوف إلا متطهرا هذا لا شك بالإجماع الظاهر ما أظن أحد يقول ان توافقه بوضوء وبغير وضوء سوا لا شك أنه بالوضوء أفضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولأن هذا من الذكر بقي بقي الجواب عن الاستلال بالآية الاستلال بالآية أيضا غير صحيح ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا والمعتكف لا يصح اتكافه إلا إلا بطهارة والمعتكف يصح أن يعتكف وهو غير متوظف ولا ولم يشرط أحد للمعتكف أن يكون على وضوء صحيح أنه أنهم اشترطوا أن لا يكون جنوبا وأنه إذا كان جنوب يجب أن يطهر أولا ثم يعتكف لأن, لأن جنابة تنافي المكس في المسجد وبقينا الحائض تطوف إلا ما تطوف ما تطوف ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطوافل إذا قلنا بأن, بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف لأنها لو طافت ما صحة طوافة نشط للصحة وإن قلنا إنه لا, لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها أن تطوف جاز لها المكث وإذا جاز المكث جاز الطوافة ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تفتوا في الإفاظة وكانت في قافلة والقافلة لم ينتظروها أما لو انتظروها فالأمر واضح لكن إذا لم انتظروها يجب عليهم انتظرونه ولا لا الرسول عليه الصلاة والله قال أحابسة نهية نعم هم يقولون إذا انتظرنا زوجة فلان نخشى إذا انتهت من حيضها حاضت زوجة فلان وإذا تحضر انتهت الثانية حاضة الثالثة والقافلة مئتي امرأة كل واحدة تبتع سبعة أيام اضرب سبعة في مئتين كم تصير كم الفضل كم سن يقعدون فالمهم إن اللزوم لا شك أنه ما يلزم إلا إن ألزمناها ألزمنا وليها فقط أن يبقى أو يذهب بها ثم يرجع فهذه القوافل إذا كانت قافلة لا يمكن أن ترجع مثل قافلة في أقصى الهند في أمريكا قافلة في بلاد لا يمكنهم أن يرجعوا فحينئذ نقول إما أن تطوف وينتهي حجة وإما أن تكون محصرة فتتحلل بدم ويتم حجها ولا ما يتم ما يتم ما طافت فمعناه إذا كانت الحجة فريضة ما أدت فريضة الآن وإما أن نقول تذهب إلى بلدها لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني فلا يحل لزوجها أن يقربها وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج لأنها ما زالت في حال وهذا في صعوبه في الصعوبة فصار في صعوبة كل الوجوه الثلاثة إن قلنا إنها محصرة تتحلل في صعوبة لأنها ما أدت في الفريضة إن قلنا إنها تبقى فهذا غير ممكن إن قلنا تذهب وتبقى على إحرامها فهذا أيضا معلومة. أعظم مشقة بقي علينا احتمال رابع أن نقول تطوف للضرورة وهذا ما اختاره الشيخ المسلم من تيمية وهو الصواب انها اذا اضطرت الى السفر فانها تطوف تاكن يجب عليها ان تتحفظ حتى لا ينزل الدم الى المسجد فيلوثه وتطوف توكع نعم تاخذ لا, لا ما يحمل عليها لان انت نقضعت. إذا قلنا المطهرون مراد بها المتطهر من الحدث فهمت ما نقول بذلك القول ونلزم بان بان نتوقف قلنا المطهرون الملائكه ما قلنا بهذا القول ولا نلزمه ما يصلح ما يصلح الاختلاف يعني قولان متضاد هل لا لا انا لا كنت بدي انها الحائض لو, لو لو توضعت ما ارتفع شيء من حدثها الحدث باقي <تصفيق> نعم نعم كيف طلعت عباره لهم على الجواب على الشيء الصغير نعم على الشيء الصغير تقولون ان الحائض اذا لم تتوضا لا يحل لها المختل المشكي تصحوم العباره لا لا لا اذا توضت اذا توضت لا يجد أنه مكثل مسجد بخلاف الجنود وكما قلت <تصفيق> قول صلى الله عليه وسلم فقالوا أن صلى الله عليه لا رفع على صلى الله عليه وسلم نعم يجوذ وهو على غيره نعم هم يقولون بذلك ها هذا رأيهم هذا رأيهم ولكن الصحيح أنها صلاة لأن رسول سماها صلاة قال خلوا على صديقكم وخرج الى الى الى المصلى فصلى بالناس النجاشي فصل يحرم. يحرم نعم يحرم ان يصلي على جنازه غير و باب الغسل اي اي باب ما يوجب وباب صفته فالباب جامع للامرين الاشياء الموجبه للغسل والثاني كيفية الغصل أما لا شاء الموجب فقال المؤلف رحمه الله وموجبه موجب يعني الشيء الذي يوجب الغصل يقال موجب وموجب بالفتح الموجب هو الشيء الذي وجب بغيره والموجب هو الشيء الذي يوجب غيره انتبه مثل ما نقول مقتضي ومقتضى المقتضي هو الذي يقتضي غيره والمقتضى هو الذي اقتضاه غيره وهكذا نقول هنا موجبه ولا موجبه موجبه يعني الذي يوجب الوسل عدة اشياء اولا خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة لا بدونها إلى آخرهم هذا من موجبات الغصر ودليله قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا والجنب هو الذي خرج منه الماء المني دفقا بلذة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء يعني الغصر فعبر بالماء عنه من الماء أي من المني فإذا خرج فإنه يوجب الغصل وظاهر الحديث أنه يجب الخرو... الغصل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف أم لم يخرج وهذا هو مذهب الشافع رحمه الله أن خروج المني مطلقا موجب للغصل لعمم الحديث حتى ولو بدل شهوة وبأي سبب خرج ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يشترط لوجوب الوصل بخروجه أن يكون دفقا بلذة لكن المؤلف اشترط شرطين دفقا وبلذة وبعض العلماء قال بلذة وحذف دفقا وقال إنه لا يمكن إذا خرج بلذة إلا أن يكون دفقا فاستغنى عن كلمة دفقا بقوله بلذة والمؤلف أتى بها لموافقة قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقضى فإنه لا يجب الغصر على ما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح فإن قلت ما الجواب عن, عن الحديث الماء من الماء قلنا إنها لا يحمل على المعهود المعروف الذي هو خروجه بلذة وهو الذي يجب تحلل البدم وفتور البدم أما الذي يخرج بدون ذلك فإنه لا يجب تحل له ولا فتور ولهذا قالوا إن, إن لهذا الماء ثلاث علامات أولا أنه يخرج دفقا والثاني باعتبار رائحته باعتبار رائحته فإن رائحته إذا كان يابسا كرائحة البيض وإذا كان غير يابس كرائحة العجين واللقاح والشيء الثالث فتور البدن بعد خروجه هذه علاماته فإذا وإذا, وإذا كانت هذه هي علاماته فإنه إذا خرج على هذا الوصف صار موجب للغسل وبدونه لا يجب قال المؤلف لا بدونهما من غير نائم لا بدونهما من غير نائم بدونهما الضمير يعد عليه الدف واللذة من غير نائم وهو اليقران فإذا خرج هذا الماء من اليقران بدون لذة ولا دف فإنه لا غسل فيه لاجب فيه الغسل وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث وعلم من قوله من غير نائم أنه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقا سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن لماذا؟ لأن النائم قد لا يحس به وهذا يقع كثيرا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر وإن لم يشعر باحتلام ولهذا قال العلماء يجب بكل حال فما هو مستندهم في ذلك مستندهم حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل قال نعم إذا هي رأت الماء فأوجب الغسل عليها لكن بشرط إذا هي رأت الماء ولم يشترت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك فدل هذا على وجوب الغصب على من استيقظ ووجد الماء سواء, إيش؟ سواء أحس بخروجه أم لم يحس وسواء احتلم يعني رأى أنه احتلم أم لم يرى يعني قد ينسى وألم أن النائم إذا استيقظ فوجد بللا فلا يخلوه من ثلاث حالات الحال الأولى أن يتيقن أنه موجب للغصر يعني أنه منيب وفي هذه الحال يجب أن يغتسب سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر الحال الثانية أن يتيقن أنه ليس بمنيب ففي هذه الحال لا يجب الغصر ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكما هو حكم البول الحال الثالثة أن يجهل هل هو مني أو غير مني فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة هو عدم وجوب الغصل الغصل يعني فالاصل براءة الذمة من الغصل انتبه إذا وجده بعد الاستقار وأشكل عليه هل هو أو غيره فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو غير مني وحلال الحكم عليه وإن لم يوجد لم فهو غير مني لأن الأصل عدم وجوب الغصل كيف الإحالة إن ذكر أنه احتلم في منامه فإن نجعله منيا لأن الرسول لما سوئ إذا رأت ما يرى الرجل قال نعم إذا رأت المن وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا جعلناه مذيا لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع وبعد ذلك يخرج بدون إحساس وإن لم يسبقه وإن لم يسبقه ففيه قولان لأهل العلم قيل إنه يجب أن يغتسل احتياطا وقيل لا يجب فقد تعارض هنا أصلا وعلى أنه إذا رأى احتلاما فإنه يحال على أنه فإنه يجب الوصل قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرة إذا احتلمت عليه الغسل قال نعم إذا هي الماء ثم قال المؤلف في درس اليوم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له انتقل يعني إن انتقل الماء يعني أحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه يغتسل الدليل ليس هناك دليل ولكن هناك تعليلا وهو أن الماء قد بعد محله فصدق عليه أنه جنب لأن الجنابة أصلها من البعد فإن الجنابة الجيم والنور والباء كلها تدل على التباعد كما يقال هذا في جانب وهذا في جانب فإذا كان الماء قد انتقل وبعد محله فقد صدق عليه أنه جنوب. واضح هذا هو, هذا هو هذه العلة الموجبة للغسل ولكن يقال هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج نعم يمكن إما بأن يمسك يعني بآلته حتى لا يخرج. وهذا وإن كان الفقهة مهسلوا به فإنه خطير جدا. والفقه رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان الماء صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر بحيث تفتر الشهوة لسبب من الأسباب ففي هذه الحال قد لا يخرج هل يجب عليه الغسل أم لا يقول يجب عليه أن يغتسب وليس هناك نصر في هذه المسألة ولكن هناك تعليم والقول الثاني في المسألة أنه لا غسل بالانتقال أنه إذا انتقل المني وأحس النسام بالانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه لا غسل عليه وهذا اختيار الشيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث أم سليم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة شرى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل قال نعم لكن بالشرط ها إذا هي رأت الماء إذا هي رأت الماء ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو أحست بانتقاله ولو كان الغسل واجبا بالانتقال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه هذا الجليل جليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وهنا هل هناك ماء ليس هناك ماء قول الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يدل على أنه إذا لن يكن ماء فلا ماء ثالثا الأصل يقاء الطهارة وعدم موجب الغسل وهذا الأصل لا يمكن أن يعدل عنه إلا بدليل فهذه ثلاثة وجوه دليلان وقياس نظر كلها تدل على أنه إذا انتقل وإن يخرج فإنه لاجب الغسل قال المؤلف فإن خرج بعده لم يعده يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فإنه لا يعيد الغسل وذلك لأنه سبب واحد فلا يجب غسلي فالرجل هنا قد اغتسل عن الأول فلا يجب خروجه غسلا غسل غسل ثانيا هذا من وجهه ومن وجه آخر أنه إذا خرج بعد ذلك فإنه يخرج بدون, بدون لده ولا يجب الغصل إلا إذا خرج بلده نعم لو طرع على الإنسان شيء جديد فخرج مني جديد غير الأول الذي انتقل فإنه يجب عليه الغصل بهذا السبب الثاني ثم قال رحمه الله وتغييب حشفة أصلية هذا هو الموجب الثاني من موجباته أصل تعيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو تبرا التغييب معروف تغييب الشي في الشي معناه أن يختفي به وقوله حشفة أصلية أصلية احتراز يحترز بذلك عن حشفة الخنثة المشكل فإنها ليست بأصلية نعم وقد مر علينا أن الخنثة المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثة ويتبول منهما جميعا فإن هذا يكون مشكلة وربما يتضح بعد البلوء لكن ما دم على إشكاله فإنه لا يعتبر, لا يعتبر فرجه أصليا في فرج أصلي أصلي احتراز منين؟ من فرج الخنثة المشكلة فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجب للغسل لأن للك ليس بفرج فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل ساء انزل أم لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أخرجه الشيخان وفي رفض المسلم وإن لم ينزل وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس فما أكثر الذين تشكل عليه تجد يتزوج وهو صغير ولم يدرس وكذلك زوجته ثم يحصل منهم هذا, هذا الأمر عدة مرات ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة فناءنا لأنه لاجب الغصل إلا إذا حصل الإنزال وهذا خطأ ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل فهذا التغيب موجب للغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل دليل حديث أبي فريرة الذي أشرنا إليه آنفا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وقول المؤلف حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا مع أن وضع الدبر حرام لا يحل بوجه من النجور لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها وغير الزوجة من باب أولاد وهذا هو الذي قلت لكم قبل قليل إن العلماء يذكرون الصور في النظر عن كونها حلالا أو حراما ويعرف حكم حكمها من محل آخر قال ولو من بهيمة أو ميت لو هذه إشارة خلاف ولو من بهيمة إشارة خلاف فمن أهل العلم من قال إنه يشترب لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي يكون من آدمي حي وعلى هذا الرأي لو أن رجلا أولج في فرج امرأة ميتة مع أنه يحرم لكن لو فرض أن هذا وقع فعليه الغصل ولو أنه أولج في بهيمة فعليه الغصل وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك فليس عليه فليس عليه حد وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهة رحمه الله فالقول الثاني في المسألة أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت فإنه لا غصل إلا إذا حصل الإنزال وإلا فلا, فلا غصل ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فهل هذا يحصل إذا كانت الموضوءة ميتة ها؟ يحصل يجهدها ها؟ ما, ما يجهدها ثم إن تلذذ الإنسان بالميتة ليس كتلذذه بالحية أما موضوع البهيمة فالأمر فيها أبعد وأبعد وهل يعني ذلك أنه يجوز الإنسان عن الجامع البهيمة؟ أبداً لكن العلماء يتكلمون عن ما يجب الغسل فقط النظر عن حله أو حرمته طيب هل يُشترط؟ هل يُشترط أن يكون ذلك بغير حائل؟ أو ليس بشرط؟ نعم في خلاف أيضاً فمنهم من يقول إنه يشترط أن يكون ذلك بلا حال لأنه مع الحائل لا يستق عنه عليه أنه مسى الختان الختان الختان رجل وختان المرأة فإذا جامعها بحائل لم يستق عليه أنه مسى الختان الختان فلا يجب الوصل ومنهم من قال بوجوب الوصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها والجهد يحصل ولو مع الحائل ومنهم من فصل فقال إذا كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغصر وإذا لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغصر فالأقوال إذن ثلاثة أنه يجب مطلقا ولا يجب مطلقا ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا وهذا عن الحائل قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل لأن حبوب من الحمضارة جدا بالمرأة وأسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولد شيء يزر به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه فيرى أن هذا أهون وأيا كان السبب في استعماله فالكلام على أنه هل يجب الغصن أو لا يجب إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن أقرب الأقوال الوسط وهو أنه إذا كان رقيقا بحيث يحصل به كمال لده وجب الغصل وإلا فلا مع أن الأولاء والأحوط للإنسان أن يتوضع أن يقتصل حتى في هذه الحال أما إذا لم يلتق الختنان فإنه لا غصل إلا إلا بالإنسان قال المؤلف وإسلام كافر هذا الثالث إسلام الكافر إذا أسم الكافر واجب عليه غصر سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا الأصل الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام مثل اليهود والنصران والبوذي والملحد والمشرك وما شبه والمرتد هو الذي كان على الإسلام ثم ارتد مثل كتارك الصلاة مثلا او انسان اعتقد بعد أن كان مؤمنا اعتقد بأن الله شريكا أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغيثه من الشدة أو دعا غيره من البشر أن نغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث مثل أن, أن يدعو ميتا يغيثه فهذا كفر مخرج عن الملة عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل وجب عليه الوصول الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم بل الدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدن والأصل في الأمر الوجود ولأن هذا امرء طهر باطنه من نجس الشرك فينبعي يعني من الحكمة أن نطهر ظاهره بالغسل فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهر والتطهير الباطن فإننا إذن دليل وتعليم ولهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل واستدل بأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عام مثل أن يقول من أسلم فليعتسم كما قال من جاء منكم الجمعة فليعتسم وما أكثر الصحابة الذين أسلموا في أهد النبي صلى الله وسلم ولم ينقل أنهم أمروا بالغسل ولو كان هذا واجبا لكان أمرا مشهورا لأن الناس يحتاجونه أليس كذلك فالذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا ولو كان لغتسال هذا واجبا لكانت ترد النصوص العامة مثل الماء من الماء وإذا جلس من شعبه فيقول رسول من, يغت... من, ي... من أسلم فلي أغتسل أو يكون هذا مشهورا بين المسلمين أنه ما من رجل يسلم إلا أغتسل فهذان قولان متقابلان القول الأول أن الغسل واجد والقول الثاني أنه ليس بواجد ولننظر أيهما أقوى قد نقول إن القول الأول أقوى وهو جبلس وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به يكون أمرا للأمة جميعا فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة يام من كل شهر نعم لو فرض أنه ما ورد حديث سيام ثلاثة أيام من كل شهر سيام الدهر كله لو لم يرد هذا الحديث لقلنا إن أمره لأبي هريرة أمر له ولغيره أمر له ولغيره فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر واحدا أسلم لا يعني أن ذلك لا يجب على غيره وأما كونه لم ينقذ عن الصحابة أن كل واحد منهم قد اغتسل بعد بعد إسلامه فإننا نقول عدم النقل ها ليس نقل العدم ما دام عندنا حديث مقتض للوجوب الوصي على من اسلم فان عدم نقله في طائفه اخرى من الناس عدم نقل الوصم لا يدل على عدم الوجوب واضح لان عدم النقل ليس نقل العدم لو نعم لو ورث اسلم المسلمون على أسلم الناس على ااه النبي صلى الله عليه وسلم فَكَانُوا يُسْلِمُونَ وَلَا يَأْمُرُهُمْ بِالْغُسْلِ لجاء هكذا يتنعمل واضحاً ثم إننا نقول أيما أحوط أن يغتسل أو أن لا يغتسل لا, يغتسل. لا, يغتسل. لا, يغتسل. لا شك إن الأحوط أن يغتسل لأنه إذا اغتسل وصلّ قيل له إن صلاتك صحيحة لكل حال وإذا لم يغتسل ثم صلى قيل له في صلاتك قولان الأهل العلم والاحتياب أولى وقال بعض أهل العلم إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل واجب عليه الغسل سواء يغتسل أم لم يغتسل فعنتم فإن لم يأتي بموجب للغسل لم يجب عليه الغسل وش معنى هذا؟ يعني مثل لو حصل عليه جنابه في حال كفره ولم يغتصل منها وجب عليه الغصر وإن لم عليه جنابه نعم فإنه لا عليه الغصر وقال آخرون إنه إذا, إذا وجد عليه جنابه في حال كفره فغتصل لم يجب عليه الغصر بعد الإسلام وقرا اخرون ان وجد عليه جنابه اغتسل او لم يغتسل لم يجب عليه الوضوء بعد الاسلام لانه غير مكلف وغير مامور بالشرائع فهذه خمسه اقوال في المساله ولكن راس هذه راس الخلاف هو قوله أنه يجب وانه لا يجب والاحتياط الوضوء طيب وموت يعني من موجبات الغصل الموت إذا مات الإنسان وجب عليه الغصل انتبه للعبارة إذا مات الإنسان وجب عليه الغصل ليس صحيحة؟ وش السبب؟ ليس؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله كذا؟ طيب إذن إذا مات الإنسان وجب تغسيله صح؟ نعم إذن الموت موجب للغسل لا على الميت ولكن على المسلمين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه اغسلوه بما وسل والأصل في الأمر الوجوه وفي حديثهم معطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم له النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك عرفتم طيب أما الحديث الأول فالوجوب فيه ظاهر لأنه قال اغسلوا بما هو الحديث الثاني قد يذهب ذاهب إلى أن المقصود من تغصيل الميت التنظيف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ثم ذلك إن رأيتن ذلك ومثل هذا لا يكون من التعبد لأن التعبد بالطهارة كم حده؟ ثلاث وأيضا التعبد بالطهارة ما يوكل إلى رأي النسان فهذا الحليث قد ينازع فيه منازع ويقول انا أمنع أن يكون دليلاً لوجوب الغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن ان رأيتم ذلك ثم جعل المسألة منوطة بالتنظيف ولكن نقول إذا لم, إذا لم تقتنى بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني نعم يصله بماء وسل و وتغسيل الأموات أمر جيد معلوم بالضروره لانه مشتهر استهارا يكاد يكون متواترا الموت سواء مات فجاه او بمرض او بحادث وسواء كان صغيرا ام كبيرا هل يشمل ذلك السقط اذا هو السقط يعني العوارض هذا في التفصيل إن نفقت فيه الروح غسل وكفن صلى الله عليه ودفن مع الناس وإن لم تنفق فيه الروح فلا لكن متى تنفق الروح إذا تم له أربعة أشهر لحديث بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يكون أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي نفسه وينفق فيه الروح وهذا كلام من إعلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يمكن أن يعلامه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي لأنه أمر لا مدخل الإجتهاد فيه إطلاقا فيكون هذا دليلا على أن الحمل إذا تم أربعة أشهر نوفقت فيه الروح وصار إنسانا طيب وحيظ هذا الموجب الخامس نشوف لا يخل خروج مني طيب الحشفه اسلام الكافر الموت الحيض الخامس لا لا ما هو شيء هذا تابع الخامس الحيض يعني اذا حارت المراه وجب عليه الغسل ولكن انقطاعه شرط انقطاع الشرط فالحيض موجود وانقطاعه شرط فلو اغتسلت قبل أن تطهر ما صحة اغتسالها لأنه من شرط صحة الاغتسال الطهارة فالحيض موجب للغسل والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تعتسل وتصلي وأمرها أن تعتسل والأصل في الأمر الوجوب ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فإذا تطهرن أي وهذا دعي على أن التطهر للحائض أمر معلوم مشهور عند الناس فلكن الآية الآية وحد وحدها لا تدل على الوجوب ولكن هذه فاطمة دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حاضت الغسل لكن يشترط له إيش؟ انقطاع الدم الطهارة أما السادس فهو النفاس النفاس هو الدم الخار بسبب الولادة ولكنه لا يحكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلق وكان قبل الولادة بيومين نفس الحمل ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء تصلي في المرأة وتصوم ولا يحهم عليها شيء مما يحهم على النفس لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة ويبطلق ما هو الدليل على وجوب العصر بالنفاس الدليل على ذلك أن, أن النفاس نوع من الحيل ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيل فقال لعائشة لعلك نفستي حين حاضت وقد أجمع العلماء على وجوب الغصر بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه فهذا هو السادس من موجبات الغصر وسيأتينا ان شاء الله تعالى أحكام, أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل لأنها تحتاج إلى تفصيل نعم قال لا ولادة عارية عن دم لا هذي نافية قل لعاطفة لا عاطفة عاطفة هي تدلها للنافي لا شك فما قال موجبه خروط ثم عاطف عليه ثم قال وحيض يعني وموجب حيض ونفاس لا ولادة يعني ليست الولاده العاريه عن الدم موجبة للنفاس انتبه يعني لو قدرت ان امراه ولدت لكن ما خرج منها دم ابدا فانه لا يغسل عليه ليش؟ ما ما في نفاس ما في نفاس لانه قلنا النفاس هو وهنا لا دم ولكن هل هذا يحصل يقولون إنه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر ومن أجل كونه نادرا قال بعض العلماء إن الولادة نفسها هي الموجبة وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الوصف وعلّلوا ذلك بأن, بأن عدم الدم مع النفاس م. مع الولادة نادر والنادر لا حكم له ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والتعب والمشقة في الولادة العارع عن الدم كما يلحقها في الولادة مع الدم نعم إن مجمعة ما يعتبر هذا الفرج الميثوع يعتبر الختام ومسّل رجل ذكره وذكر الحديث على الشيء إذا نسر نعم نعم ولا ما يشرط الإجهاد بس هذه مسألة نادرة يعني قد يقال إن هذا نادر يعني ما... ما حتى رسول لما يتكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر قول الإجهاد قول الإجهاد على مثلا يتعارب ما حديث على الشيء إذا نسر ختام ختام هذا لن يحمل المطلق على المقيم طيب أو بليف المطلق برضه إذا نعتبر الختام ما, لا. يعتبر ختان كان ما يعتبر ختان بالمقبل كان غير ما يعتبر ختان طيب إذا ما استبرت ختان الرجل هم يقولون ان هذا الفرج مدام ما, ما تيقن أنه أنثى فهو بمن زالت أي فتحة في البدن ما يحصد بها التلذذ إلا إذا حصل عن زال لما يعتبر ختان لما يعتبر ختان لأنه مو أصل مثل أي فتحة في البدن لما يفتح في الإنسان مثلا في بدنه الشيء فلا في لا حكمنا انفرج الاصلي نعم حديثا من اذا اتقرختان نعم قد يقدنوا انه مجرد لا ينبغي ان تكون مشكله ثانيه لان الختان للرجل محله ما فوق الحشفه الختان قطع الجلده المحيطه بالحشفه كلها والمرأة مع رؤف ختامها ولا التقاء إلا بتغييده نعم نعم ما الذي يتغير الحاجة لما لو أضح ختام حي و جميل نعم ما الذي يتغير الحاجة أرجح أنه شيء عليه إلا أن يحصل لنزال إذا كانت بالتناقضة بالفقه لهم لم يجب الحد في يعني زنى بجميل نعم هو الامر موثق اينا فرحنا صار عندنا تناقض ليش نعم نعم ورجعنا هناك هناك رجعنا الوجوب لما في من انتهاك انتهاك الحرمه ولهذا ذكرنا لكم الامام احمد عنه روايه من حد مطتي حد فانتهاك الارض حاصل لا يكون بين الحين نعم يحصل لا ما في شك في حصول التقاء هي بس الحديث ثم جهده هذا ما في جهاد نعم فيه فيه فيه ما في واحد لا هذا الانقطاع شرط لان, لأن مثل ما نقول موك النصاب سبب لوجوب الزكاه وتمام الحول شرط اللجوب فيفرق بين السبب وبين الشرط فالانقطاع نفسه ليس هو الشرط ليس هو السبب السبب الحيض ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثل ما كما ما ما مثلا كما سيأتي نشر لا يجب أن تقلق القرآن أو تلبس المسجد أو ما يشفى ذلك كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض قطح <تصفح> الثواتف ويدين كيف يمّم؟ يعني نقولها بكيف هذه مسألة ما هي <تصفح> في الدرس يعني على قول تقصيل ميت نحن نحتاج له نقول إذا تقطع الميت وتعذر تقصيله فإنه يمّم على قول بعض أهل العلم ومن العلم من يقول لا يمّم لأن المقصود من تقصيل الميت التنظيف والتطهيل نعم؟ وهذا لا ليس فيه تيمم ولأن ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن على قول من يقول إنه يمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفين يسقط إذا لم يلقى عجل يسقط نعم نسبة للمتابعة الميتة أو المتابعة الميتة ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر الختام ومسر رجل ذكر رجل الحديث عايشة إذا مسر ختام كتام نعم نعم ولا مسر فالإجهاد أو غيره هذه مسألة نادرة يعني قد يعني. يقال إن هذا نادر يعني ما... ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر أو للإجهاد أو للإجهاد مثلاً أتعرف ما حديث عايشة ومسر ختام كتام أبل أن يحمل المطلق على المقيل قيمة أو بنفس المطلق برضه إبعني أتبقى إيش؟ هم يقولون عند هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه انثى مم. فهو بمثابه اي فتحه في البدن ما يحصل بيت تردد الا اذا حصل انزال لا ما تبر ختان شي لا ما مثل اي فتحه في البدن لا ما فتحه مثل مثلا في بدل شيء هذا تشريع حكمنا الفرج الاصلي نعم ذا بدون لا ما عليه الا ما عليه الا اذا حصل جه يعني لا عليه ولا عليها طب هو معروف ان هذا كنايه عن الجماع كنايه عن الجماع الذي يحصل به الجهاد ولا الجهاد لو نقول مجادله مشقه كان نقول وجه ثاني يقفز عليها ويبدي يركها صار شيء هذا نعم وصلنا شخص من الزين و بعدنا هل يقتنس الاوليات التثيف لا لا ما ما, ما يقتصي بالوصل الأول وهذا يصل و هذا بده ينصلهم اي نعم والله هو من وصله هرهم Theeen menn overst له enstand. Der er, bles v Anyway. Det lerne og blesvar simple. 언v rå hvartêuset var måte for攻jene in fegn og så mede. Selv alle hvordan kutper i medre Senhor للموجدات والسفة ويحضرهم لسفة ملجأة أريد الحاجرة والنوث التمجاجر والنوث والخلق كل حاجة, حاجة. جاود الواقع من الموجدات لجم العثم إذا رجم العثم هرم عليه براعة القرآن ويعدد ويعدد قرآن ويعدد قرآن والخطب في النفس وراقه هي الصلاه ولا الاهات ولا الذنوب هو طبعا محمد ما هذا ذكر من او شرفكم قول مقام ويحرم ولا يوسف اما وكنا نرى ان كان حدا محصن جدا في هذا منه موقفه مرعون يوم واستقام بمن عليه جنابه جنابه ما ما عليه قراءه القران هم عليه قراءه القران وما قام لو عليه ما ضاع وين جاءت من تضع وإذا أفهم كافر حرم عليه أن يقرأ القرآن كل مجد مهروف بأي موضب عليه أن يقرأ القرآن حتى يأخذ الأوقات يتوقع حتى يأخذ لأنه, لأنه يجد أن يأخذ النيابة أن يجيب أن يجيب أن, يجب أن, يجب أن يجب. أو يفكر أول من إصراحة القرآن إصراحة القرآن هو أن يقوم بسانتين من القرآن سواء من حين المسحب أو عن ضحر قلب وإجابة إصلاحة الذين يقوموا عليهم إصراحة إذا كانت الآية غريبة فإن بعضها فالآية كان كانت وأطول في ستاة الله عندما يجب الآية الجزء الذي يجب الضغط يأيه هذا المعام يجب الآية الجزء ومع هذا لم تستوعد حروف الجزء والتوعد حروف الجزء ها يجعن سواها أخضرونها وقد يقول لنا في بصف في إذا ماذا بأنا جميعا؟ نعم ما هو قانون الدين؟ تمام بسم الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي لنا. هذا راضي بيض. اوه. اوه. اقوله اقول له ما اريد جراء او ان في ثاني. ثم قال له ان اذا كان بقدره او يكون قول أرمى عليه قراءة القرآن قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن فلا برسم يرسل القرآن لا تأثير إذا قدر الجسر مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقطب الذكر ناقض القرآن لا تأثير الحمد لله رب العالمين يقطب الذكر فلا تأثير فإنه لم يقضب لن نقضب في القرآن ولو قال قادلت تقصى ثم نظر يعني نظر إليه ثم نظر هذه آله من القرآن في القرآن فلا ما هو أحد على أن الضوء لا يفعل القرآن فالجل الحيث عن النبي قال ولي الوضع عنه أن النبي الله سلم كان لأبنه بالقرآن ولا يتبع عن القرآن كله الجنابة الجنابة في هذا الجديد على أنه من لا يفعل القرآن ولأن النبي صلى الله سلم قال يا وجل من السلم عليه, وسلم صلى عليه وسلم فأمر شعري السلام وهو غير مضبط قال إني خيص عن أسر على غير قصر والقرآن أفضل جسد وعلى جسد على أن الجنس لا يفضل له على المبادرة للتسامن جمالا لأنه إذا علم أنه ممي في قرآن حتى يفضل حتى يفضل ولأنه قد رؤي أن الملك يترقب القرآن من جميع القائمة وأن الملائكة لا أبقوا بذلك الجميع وعلى هذا فإذا طرع القرآن فإن يعني الحرق أو أن يخدم الملك يترقب القرآن وإن يعني إذريهم جنبتهم وهذا وإذا مجتمع قرآن لكن يعمل القرآن وآت بها ترآب القرآن من دولة الحمد يخينا الحادث الحادث لمن نظمها القرآن سنأظم عليها ترآب القرآن فالجراث مهام يمعلك إليه على أنه يأظم عليها ترآب القرآن وعلى هذا النبور على الإجر أن الحائر الله من دولة لها فوق رأينا فإنها يوافق القرآن ولكن قال السنة بني ربنا الله إنه ليس في منه الحائل من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة وإذا أننا فيها نصوص صريحة كما فإن الأرض حضراء أولاق الحب حتى يقوم جنعا والله عز وجل أمر بسلاثة القرآن مطلقا فأي حال من الأحواس يخلص الأحسام تحت من بلال الله عن سلاثة القرآن فإننا نطالبهم للجريء وإلى أننا هناك دريء وحيط طريق لأننا نحاجم سلاثة القرآن فإنها مأمورة بسلاثة فإن قل ألا يمكن أن على سنس يعني أن كل من هما يلزم به الغشب بسبب الخارج هذا الجواب هذا خلاف مع ثالث والثالث هو أن نلجو في خلافه أن هذا الناس بماذا؟ ها؟ بماذا؟ بماذا؟ بماذا؟ بماذا؟ يغفروا يغنونه وما قلوا وأن الحائط فليس بإمكانها أن تجده لألالك الخطة أماني ثم تقول غالب والجنوب جانبت من فضلك لأنه مهما كان خوف تأمين أفضلات وليل جانب للشفاة جانب للشفاة لذلك اولى ان يخط لها لان متعتها اقوى من متعتها فما هذا الاختلاف فما هذا المنطق لان يمكن ان نقول ان افضل عالم من دون وان يتم عمله في دور الثريا وخذ على عالم دون اخر ايضا مؤخرا ما دام العلماء مختلفين وفي ذلك الحديث وإذن الطائفة لما لا نجعل المسألة مختبطة أو معلقة بالحديث فإن حدث الحائط للافراء القرآن مثل الأوراق أو أن تحفظ ما حفظت حفظت أنت أو تكون مختلفاً لتعليم أولادنا اور تعليمنا بنات المدارس ممن يقرؤن وعنوانهم هذا انا حاضر هنا وقت لا احضر ولا هو كان اسباب ب من واحد من كتب المتاه القران لن اتركك لو هذا الذي هذا كان غير تمام قوي ودمه المطلقة والفستي والإباحة المطلقة أقوى من أنو المطلقة ويبقى النار بين الإباحة المطلقة وهنا للفستي وين الحر ويستطيعنا إسلام الشعب لو أن رجل أسلم وقال أريد أن أقرأ السابق أقل أن أقرأ لأنها كمنا يداني خروف كما هو الدنيا يجب أن يدانيه هو القياس هو القياس القياس فيه نظر النظر قوي جدا أولا من على وجود الوقت علينا إخلاف إخلاف الشافر لأن الحياة المختلفة للجعالي كما سبق ولا يمكن أن نقاط المختلفين على نظر بقائدها فإن قل نحن نقوم سهو عند من يقول الوجوه يردي على الإسلام أما من يقول بعض المنظوء فالأمر راضي المهلاف يقول على قول من يقول أنه رضي عليه فإنه قائد لذلك لا يرى أن الوجوه يتحكم تتحكم في الغتل من الجنة بل يرى أنه أرعب وعليه ثمنه خلصات حتى يعتذل وعيد ما هي لا صحيحة ولا وعيدة ولا تبيدي إلا هذا الخلاف الذي قد يتعامل فالهو حين منه يتبقى يتبقى لينه لكن يتبقى ما هو هو ما هو هو وكرن وما هو ولا يلزقون تفهمون وون يوسف يوسف تفاولون نفس على على اللذك المذك يحلم عليها النذك المذك المذك يعني يقوم وره مذكب طبيعا ما هو الشريط السبيل قوله تعالى يَا إِذُّا الَّذِينَ آمِنْ لَا تَقْرُبُوا اَرَادَ وَإِلَّا مَا لَقُلُوَدْ وَلَا تُمُّوا اَلَّا أَلْهُمْهَا يعني وَلَا تَقْرُبُوا هَا دُمُّذَرْ هذا من السبيل ومهلوم أن لكن لا تقوّر إلا علي السبيل لأن هذا السبيل لا يقوّر في لغ النهو عن قدار في مرؤ ويشتر المساجد فإذا عبر المسجد ملا مساجد وأما أن ينفذ المسجد فإن ذلك لأن المسادئ بلوط الله عبد الله وسلم ومحن الإسره وإجابته ومأوى ملائكته وإذا كان آخر الجفر والأسلاء السريعة منيوعا من الجفار في المسجد فالجنق الذي على الإصلاع من ذلك أولى جزء من لا تكون هذا الجوء لا إذا كانت الملائك رافع جدت من الجنة وإذا طيب داتنا عبور يقول ويا عبور المسجد لخاذة كما عبور المسجد لخاذة لحاجة الى الغبور ما من الحاجة الحاجة نحنون قد يريد ان يبقوا للجاب ورشد للجاب آخر لأن قد يوصيه بذلك لأنه أخصى يجب بعض المتالح وقوم الله ويجب أن يحرم لها ويقول إذا دخنا عبادة قرنعه أخصى من أن يذهب ويجرس من رأينا ويأبروه لطنب قطير قد يأبروه لحاجح مجرع أن ينظر مجيزي مخداد أو بسيء أو خلق قطرين يجادب ويقضر ويقضر المهم أنه هو عال حادث سبيع فيعبُر لحادث وعطاره معلّف مقول حادث أنه لا يجوز له أن يعبُر لغير حادث وضع الله الحديث العموك سوى عالي حادث أو لغير حادث إلا أن إمام أحمد المرطاط كريعا أن يستغل المسجد طريقاً إلا بالحاجة ومحل, ومحل طراها أو طراها طغاري لها وطر فالوجه أن رفوطه الله أخير مذكر عن المثال في المنظمة بكثرة وطرعة وطرعة وطرعة وطرعة وطرعة وطرعة وطرعة وطرعة وطرعة وطرعة إلا إذا كنت نقوم طيب قال ورايا أنت بناد لا تحديث قوله تعالى ولا جنبه إلا عادل قال بغير وضعه بغير وضعه فإن توقف جنبه الجنب التريح من الصحابة الله عنه كانوا إذا توضعوا إلى جنبه فكانوا يواجهون المناهة مسجد فإذا وهذا وقعت المعاد المعادة تنحي وهذا على أنه على أن هذا جائب لأن هناك قُر في آه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقر فهو على أن إنسان يكتر عليها هذا هذا جميل ولأنه وغير ولأنه وغير في جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل إلى أن يفضل يكون عليه الغذر آيناك ووضنه فقال توضع هاليوم هذا يجاهل حيث تبعين عنه فقوه إلى توضع حيث يقول على أن من الجمال وغفل أبي الله من حيث لأن الوضوع الأحد وهو ليلة جنابه للسنوات الأمس يتحدث رفعاً كلياً فهم هل يكونوا مخصفة للسنوات إلا محلّ بيأخهم على مجال المرغوثي ثمت ثمت الثلاثة والثواق ومثل النسخة وطياغ وقرآن واللوث بالمسجد وخمسة كلها تحرم خلا من جدنا الغسل وحركتهم ان اشتباعهم اشتباعهم اشتباعهم اشتباعهم اشتباعهم اشتباعهم ثم قال الله مرغبت او حساق من جنون او اغناء اذا كله ثم له الغسل في, في الرحمن الضاط ما ينجب الغسل وما يسمر فإن هم تفيني مجلس إذا غفل إنسان مجلساً فإنه يسمي له أن يعتفل ما هو تريد التريد الحديث الرئيس الرئيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غفل مجلساً فليعتفل ومن حمله ثلاث وعنى هذا جهد ولكن المقلب魚 فينا في من قال إن إن اهل يجب والعملج احس الأخر من الجحى وجعله اليمنج pad يتم بنجد warned وکرنده هذه الخديدا قالي لعملج قالто هذه الأخر الأمر من غست المضجا لا ي歌م له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 أنه عمر قاتل ميز فيه وهذا على الضوء بحث فيه يبيه في الضوء الصحاب و الضوء الثالث من أفرح هذا الضوء الوصف الذي لمساعده معه أن من غطل منذكا دوني ملاق العصر ولمساعدين وحطتها إلى أنه يطالب أن هذا الحبيب فيه الأمر والأفضل في الأمر المثل والله من موهبه حديثه جميل في نقطه واضحه يعني يعني في فصحى فصحى و واضح والله ما انا ما اقول حديثه ف هو هم تفهموا هذا الكلام بشكل اكثر ورا هاي قائله بالذكريات مرت علينا في بأثان الحديث البعيث لا يكون في لا يكون لك في حيث يعني إبلاع إلمه أو أول شكرا يحباج إلى جنون طبعا بيكمة بإبلاع الأرباح بأمر من وهذا قول جامس عن المعنى ما أثر النليم وعثمون الموتى وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا كَمَا أَمَرَكَ وَأَوْضَحَ وَكَانَ مَعَكَ وَكَانَ مَعَكَ وَكَانَ مَعَكَ وَكَانَ مَعَكَ على حير التقليل عن مدير أمر إلا بيتها ولكن يضعوا على ذلك أن يطارد عدم الأمر بيتها أمراً <تصفيق> بالعدم عندنا قول والأصل أن هذا القول قائم في قام يشيد إلى تحت وأيضاً نحن لا نكون من حيث في نفسه فعدم الأمر آخر عدم الأمر في نفسه يجل على هذا نفسه لا يأتي على نفسه مطلقاً for atras nån beker hafte hommet permane ballene fra ene segne dett». Frig tinc ìen rosser 1 år. Inevar rosser på mark av Liberty Gebr ether They hadde ligesene orfittets med faller Enda humeyth tid tall. Det når du blir ولأننا مستفقون على إني الميت على أن المؤمن ظاهر حجاً ونظر فإذا كان أخيل حج لا يسمي للغسط سوف يسمي للغسط وإنهم لا يرون أخذك الحجم لأن مبارك هذا الحجم أجب عليه الرحمن القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب وأما من ضعفه فإنه لا يتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابة قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل الجنون معروف وهو زوال العقل العافية ومنه الصرع فإن الصرع نوع من الجنون وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية ومنه الغيب الذي يغطي السماء فالإغماء تغطية العقل وليس ذوى العقل والإغماء له أسباب متعددة منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغني عليه ثم أفق فقال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك فأمر بماء في مخضب شيء مثل الصحن فاغتسل عليه الصلاة والسلام فقام لينو فأغمي عليه مرة ثانية فلما أفاق قال أصل الناس قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فدعى مرة ثانية للمخضب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينو فأغمي عليه فهذا دليل على أن الإغمى يغتسل له وليس, وليس ذلك دواجب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب كما سبق لنا ذلك مرارا ولكن هل نقول إن ذلك مشروع تعبدا أو نقول إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته نعم في احتمال أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدا ويحتم أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه بطور ولكن الفقه رحمه الله رون أن ذلك على سبيل التعبد ولهذا قالوا أنه يستن أن يغتسم أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء وقالوا إذا شرع الاغتسال للإغماء الجنون من باب أولى لأن الجنون أشد من الإغماء نعم طيب إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة الغصل لتخصيل الميت الغصل للجنون الغصل للإغماء قال المؤلف بلا حلم بلا حلم أي بلا إنزال فإن, فإن أنزل في حال الإغماء فإنه يجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم في منامه فإنه يجب عليه الغسل ثم قال والغسل الكامل أن ينوي والمجز أن ينوي ويسمي ويعمى بدنه بلأس مرة إلى آخر الغسل له صفتان صفة كمال وصفة إجزاء كما ان الوضوء ايضا له صفتان صفته كمال وصفته أجزاء, اجزاء كذلك الصلاه لها صفه الكمال وصفته اجزاء وكذلك الحج فما هو الضابط ما اشتمل على, على ما يجب فقط فهو صفته اجزاء وما وما اجتمل على الواجب وما والكمال فهو صفة كمال هذا الضب الغصل كامل أن ينوي أن هذه وما عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ ذكرناه تكلمنا عليه وقلنا لأيو ذكر الماضي ثالثة أشياء أن ينوي والنية النية لغة القصد وأما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء هذه النية في الاصطلاح أن تعزن على فعل الشيء سواء كان ذلك الشيء وعباده أم معامله أم غير ذلك أم عاده المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية وأين محلها محلها القلب ولا تعلق لها باللسان ولا يشرأ للإنسان أن يتكلم بمعنوى عند فعل العبادة لماذا؟ لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يشرأ أن يتكلم بمعنوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان فالجواب أن نقول إن, إن ذلك خلاف السنة لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما عن ذلك قلنا ولكنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما لس منه فهو رد وعندنا قائد سبقت الإشارة إليها أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولن كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة ومعلوم أن رسول عليه الصلاة والسلام من الإبادات كل ما أراد عنيف العبادة نواها فهل كان يتكلم بما نوى؟ لا إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة وفعله خلاف السنة ولهذا لا يسن, لا يسن النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله إنه يسن النطق بالنية سرا ولقول بعضهم من أهل العلم إنه يسن النطق بالنية جهرا كل هذا لا أصل له بل الدليل على خلافه النية مش مرتبتها في الغصر وفي غيره من العبادات أنها شرط شرق للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوع والنية نيتان نية العمل ونية المعمول له أما نية العمل فيتكلم عليها الفقهة رحمهم الله لأنها لأن هذه النية هي المصحية للفعل وأما نية المعمول له فيتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك مثال ذلك انا عندما أريد أن أقتصل نوية الغسل ما هذه نية إيش نية العمل لكن نويته تقربا لله وطاعة له هذا نية المعمول له نية المعمول له أي قصد وجهه سبحانه وتعالى وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا كثير مننا عندما يفعل العبادة هل يستشعر عند ذلك أنه يفعلها طاعة لله وتقربا إليه أجيب الغالب أنه لا الغالب أن نفعلها على أنها على أننا ملزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها وهذا لا شك أنه نقص أنه نقص ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكروا العمل ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء وجه ربه العالم والذين صبروا ابتغاء وجه ربه يبتغون فضلا من الله ورضوانا وما أشبه ذلك فالحاصل أن النية إذن تنقسم يا مشرف ونية المعمول هذا هو العمل نية العمل ونية المعمول له أنت الآن تعمل لله فتنوي بذلك التقربة إلى الله وطاعته بهذا العبادة قال ثم يسمي بعد الني يسمي طيب التسمية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء وليس فيها نص ولكنهم قالوا إذا وجبت في الوضوء ففي الغصل من باب أولى لأن الغسل طهارها أكبر فتجب فيها التسمية والصحيح كما سبق أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ويغصي يديه ثلاثا وهذا سنة يغصي يديه ثلاثا واليدان هما الكفان لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والذي يقطع من السارق ها الكف فقط ولما أراد الله عز وجل ما فوق الكف قال فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقيده وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين وهما يغسل يديه أو كفين قال وما, لوث وما لوثه يعني ويغسل ما لوثه من أثر الجنابة وفي حديث ميمونة أن رسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لكمال التنقية والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام لجليه في الوضوء في حديث ميمونة وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه قال ويتوضأ وضوءه للصلاة وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا يشتمل على غسل المضمرة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل يدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين وهو هكذا في حديث عاش رضي الله عنه يتوضأ وضوءا كاملا قال ويحتي على رأسه ثلاثا تروي يحتي على رأسه يعني يحتي الماء على رأسه